راشد يزرع زين تحسد قريت ابني اتصلت حشرت قلت مالك قال يزرع راشد عدوه وزينه بتسحقها وتتفجر ثاني الفضل والاعظمين كان سني وعشت يوم ينبيهم كان سن صديق قبال بيت كان سني ونزور حسين أنا وياسوي <تصفيق> الى ابن ولجم العصر وشمر الزمان وسامة بن ومن سار على اتره الى جهنم وبئس المصير حسبالك نخاف وما نروح نزور حسبالك نخاف وما نروح نزور توقف بالدرب وش لابك تهدهن جماعية المقابر نصها للزوار مو انت تردهن ذاك ما ردهن حسبالك نخاف وما نروح نزور توقف بالدرب وشلابك تهدهن جماعية المقابر نصها للزوار مو انت تردهن ذاك ما ردهن علي صاير مجاهد لحيتك الشبرين وثياب الغجر للركب لابسهن سفارة بكل بلد مبنية لإسرائيل اذا انت مجاهد روح في الجمعين تقتع راس شيعي او تدعي الاسلام وبراسة جنان تريد تدخلهن حدادة حجارة الشيء عليها شا تقول لأن عقلك حجارة وذن هي عقل حين ديقلي ديقلي شمالك انسى من الثرب مخصوص جاي يسجد عليهم ما تسجدت لهم مثل ما حضرتك تسجد على السجاد شو ما حد يقل لك جاي تحدد لهم قصدنا قصدنا المحتوى مو بالضريح نبوس ولا تعني المعاد ان نبوستهن بس ندرد علي واقف ورا الشباك وندني الشفايف حتى يختمن قصدنا المحتوى مو بالضريح نبوس ولا تعني المعاد ان نبوستهن بس ندرد علي واقف ورا الشباك وندني الشفايف حتى يختمن ينعرف اللي ان ما دام مختومات الله يحرم على النار جاو يدهن وقل لك على الولاية وعصمتين البيت انت بيا شريعة ريت تنكرهن ولايتهم جنح واعمال نحن طيور اذا نقطع جنح حنياه ويرضع حن ما تصعد صلاة لينكر الكرار لان ترق السنبس عليهم تنهن ما تصعد صلاة لينكر الكرار لان طرق السمة بس علي ليندلهم علي علي الرد الشمس اكبر جسم بالكون بس جفوف سائل يا جزير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما تصعى الصلاة لينكر الكرار لان طرق بس علي ليندلهم علي علي الرد الشمس اكبر جسم بالكون بس تفوف سائل يعجز يردهن علي اللث الخادم ثوبهت من ثوب وثياب الشمل للموت لابسهم علي لولا علي الكل يحلهم كان وعلي اللي ما يحلهم حيدر يحلهم علي علي علي الكل هن يحلهم شان وعلى اللي ما يحلهم حيدري يحل اللي هن خيبر يفتهم خيبر يفتهم معاندك على الباب بس يعاندك حيطانه تشلحن خيبر خيبر يفتهم معاندك على الباب بس يعاندك حيطانه تشلحن أسرع منطلق بالدنيا هو الضوء والت النور حيدر يعني أسرع ليش التقصرات dir ايونه مفتوحات ما يلحق عليك شلون يطبقها أسرع منطلق بالدنيا هو الضوء والت النور حيدر يعني أسرع ليش التقصرات dir ايونه مفتوحات ما يلحق عليك شلون يطبقين لذلك بالحرب يتلمسون الروس من تخطف عليهم خاف قاطع حن لذلك بالحرب يتلمسون الروس من تخطف عليهم خاف قاطع حن والبطران اجاني يقل ليش الزور ومون يقول القبور اتفيد زايرهن ولك شوف القبض ما بيها لدقة راب جبرائيل ينزل بيدي يمسح ولك شوف القبض ما بيها لذقة راب جبرائيل ينزل بيدة يمسحح لو مسلم صدق اتناقش عنوياك بس اصلا حرامة فكارك اسمحح عصة موسى آية وتخدم الاغنام لان ربنا الغنم على الحصة فالظلهم والظلم محمد عدك الحصات تفاهاتك هذن شلون اناقش معروفة المذاهب سن نشي انت منيا لا منهم ولا منهم تظل خمسة الاصول الرابع الكرار وتظل سبعة الكبائر وانت سع